بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلقت ذكرى والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنسره لليسرى وأما نَأَشْتَوِمُ وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى فَشَنُّوا يَشِرُّونَ لِلعِشَاءِ أَمَالُ غِنَى هُم مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّنَا لِلآخِرَةِ وَالأُولَى فَأَنذِرُوا قَوْمَكُمْ نَارًا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يفتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى <تصفيق> إلا بفراء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى